توقفنا أمس يا عم عند نهاية الآية الرابعة والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة بعد أن شرح الإمام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن الخلة هي خالص الموده مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين والخلالة الصداقة والموده والخلة أيضا خبز الإبل ويقال للميت اللهم أصلح خلته أي الثلمة التي ترك والخلة واحدة خلال السيوف وهي أيضا ما يبقى بين الأسنان الله الله الله فتح الله عليك يا ولدي والآن نستطيع أن نواصل لقائنا مع مولانا الإمام هي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية كما تقدم بيانه في سورة الفاتحة ونزلت ليلا ودع النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها روي عن محمد بن الحنفية أنه قال لما نزلت آية الكرسي خر كل صنم في الدنيا وكذلك خر كل ملك في الدنيا وسقطت التيجان عن رؤوسهم، وهربت الشياطين يضرب بعضهم على بعض إلى أن أتوا إبليس فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية الكرسي قد نزلت وروى الأئمة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنزر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر زاد الترمذي الحكيم أبو عبد الله فوالذي نفسي بيده إن لهذه الآية للسانا لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش سبحان الله سبحان الله سبحان الله قال ابو عبد الله فهذه آية انزلها الله جل ذكره وجعل ثوابها لقارئها عاجلا واجلا فاما في العاجل فهي حارسه لمن قراها من الافات وروي لنا عن نوف البكالي أنه قال آية الكرسي تدعى في التوراة ولية الله يريد يدعى قارئها في ملكوت السماوات والأرض عزيزا. قال فكان عبد الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع معناه كأنه يلتمس بذلك أن تكون له حارسا من جوانبه الأربع وأن تنفي عنه الشيطان من زوايا بيته وروي عن عمر أنه صارع جنيا فصرعه عمر رضي الله تعالى عنه فقال له الجني خلي عني حتى أعلمك ما تمتنعون به منا فخلى عنه وساله فقال إنكم تمتنعون منا بآية الكرسي وهذا صحيح يا إخواني وفي الخبر من قرأ الكرسي دبر كل صلاة كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام وكان كمن قاتل مع أنبياء الله حتى يستشهد وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد المنبر من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد ومن قرأها إذا أخذ مضجعة آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله وفي البخاري عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان وذكر قصة وفيها فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح وكانوا احرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا ابا هريرة قال لا قال ذاك شيطان وفي مسند الدارمي أبي محمد قال الشعبي قال عبد الله بن مسعود لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه فصارعه الإنسي فقال له الإنسي إني لأراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتيك ذريعة كلب فكذلك انتم معشر الجن ام انت من بينهم كذلك قال لا والله اني منهم لضليع ولكن عاودني الثانيه فان صرعتني علمتك شيئا ينفعك قال نعم فصرعه الانسي قال الجني تقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم قال نعم قال فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح أخرجه أبو نعيم عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله قال فقيل لعبد الله أهو عمر فقال ما عسى أن يكون إلا عمر قال أبو محمد الدارمي الضئيل الدقيق والشخيت المهزول والضليع جيد الأضلاع والخبج الريح وقال أبو عبيدة الخبج الضراط وهو الحبج أيضا وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح قال حديث غريب وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم وروي أن المؤمنين ندبوا إلى المحافظة على قراءتها دبر كل صلاة عن أنس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى موسى عليه السلام من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته فوق ما اعطي الشاكرين وأجر النبيين وأعمال الصديقين وبسطت عليه يميني بالرحمة ولم يمنعه أن يدخله الجنة إلا أن يأتيه ملك الموت قال موسى عليه السلام يا ربي من سمع بهذا لا يداوم عليه قال إني لا أعطيه من عبادي إلا لنبي أو صديق أو رجل أحبه أو رجل أريد قتله في سبيلي. وعن أبي بن كعب قال قال الله تعالى يا موسى من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء قال أبو عبد الله معناه عندي أعطيته ثواب عمل الأنبياء فأما ثواب النبوه فليس لأحد إلا للأنبياء وهذه الآية تضمنت التوحيد والصفات العلا وهي خمسون كلمة ذكره ابن عطية قال أبو ذر في حديثه الطويل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية أنزل الله تعالى عليك من القرآن أعظم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال ابن عباس أشرف آية في القرآن آية الكرسي قال بعض العلماء لأنه يكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر عشرة مرة الحي القيوم نعت لله عز وجل والحي اسم من أسمائه الحسنى يسمى به ويقال ان عيسى ابن مريم عليه السلام كان إذا أراد أن يحيي الموتى يدعو بهذا الدعاء يا حي يا قيوم وقال قتادة الحي الذي لا يموت وقال السدي المراد بالحي الباقي وقيل إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم يا يا وهكذا يا ولدي فقد ادركنا الوقت قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن